حياة. خطواتك الأولى في طريقك إلى الله بسم الله الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يعلمه من هم يعلاقون بالقهان من يكون منضبطة أو أكثر صلة يكون ليس منها من أن يتهمن بالقهان لأنه دي مألة ده بصم مختلف شوي أنه يفعينا أكثر القهان وأكثر القهان بيراجع القران وبقى طول نهار بحفظ هو لما صب قال له بناله ثانيه ليس منا يعني مش من انتاجنا مش على هدينا ليس من هدي النبي صلى الله ليس على طريقه النبي تاريخ صلى الله عليه وسلم لما يتغنى بالقران قال له يعني ايه يتغنى بالقران يتغنى بالقران يعني يحسن صوته بالقران يعني يحاول يزجر نفسه على ان هو يتقن بصوره افضل ولا يتغنى بالقران يعني يستغني بالقران عن مسواه ولا يتغنى بالقران يعني يطرب لسماع القران يعني اويديا والمزامير الالهي داود ولا يتغنى بالقران معناها هو يداوم على علاقته بالقران اللي هو كان لم فيها يعني كان يقيم في انه يقيم على هذه العلاقه وده اللي بنقوله إننا لما قولنا محتاج إننا أتغنى للجوار إننا أستعلق للجوار إننا أستقل للجوار عن ناسوها باستغناء بالوحي باستعلاء بالوحي باستقلال الوحي عن ناسوها كمصدر للتلقي هيخليني أفهم كل ما ناسوها بالجوار الكفار يستعلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم قالوا إحنا أهل العلم كانوا يقولوا احنا, احنا, احنا اصحاب العلم احنا اهل العلم احنا لدينا عورتنا العلم اجيال وهو فان الوحي علم هذا هو العلم الحقيقي ان حقائق الحياة بتأخذ من الوحي والوحي فقط وده هيخلينا اقول لك منتقم في سهمنا وإدراكنا بما بين ايدينا ان انا مش عايزك, انا مش عايزك ان انت تجعل قراءة عشان ازود ايماني وعشان هنتقل في علاقتي ان انا احس ان انا بقى انسان اتربيت احسن ومفاهيمة انظر واعرف اعمق ان انا اقولك ان احنا هنتقل في القرآن في علاقتنا بالوحي الى علاقة حياة الى علاقة انك تغير حياتك وتغير مفاهيمك عشان تبقى موافقة لهذه القيب الشرعية دينا من القيبه انك لما ديجي تشتغل في الدعوة هتحتاج تفهم الوحي باتب الدعوة ثاني لما ديجي تتربي هتحتاج تفهم الوحي ردد بالتربية ازاي لما تيجي تتحلق في إقامة عمل في الحياة هتفهم الوحي ردد بالقيم دي ازاي ان احنا يبقى الوحي في الحياة يبقى الوحي في الحياة لما تيجي تتجوز و تختار و تشتغل و تربي ابنك و تتعامل في مشكلة و مشكلات الحياة انك تبحث, فيها، تبحث في الوحي عن هذه المشكلة انا عقول لكم يعني يعني الموضوع ده كبير قوي ان ان نبي كان اخلك والقران ان احنا يا جماعه املنا احنا نقيم هذا على ارض الواقع الله سبحانه وتعالى امر الانبياء أن يقيموا ايه اقيموا الدين ولد فيكم من ده مطلب انك تقيم الدين وقامه الدين هي اقامه منفرادات الدين يعني اقامه عباده جنب عباده جنب عباده ونفل جنب نفل جنب نفل وركن جنب ركن جنب ركن وواجب جنب واجب جنب واجب بيقام دين اما تيجي دي على على 5 لكن سليمان كان صعبه طب الايات كام ايه 6236 ايه كل ايه فيها مفهوم فيها معنى وفي كيف الله عظيم لا يتكلم الا بعصمه اوعى تعدي لفظ, لفظ،, لفظ، او سواء هذا الكلام كتاب الله قال الله او قاله او على لسان أحد من العباد يعني الله نقل الكلام عن الكفار يبقى الكلام ده مهم الله نقل الكلام عن الانبياء يبقى الكلام ده مهم ولا بقى يكلمه كلام كتير قوي. مش معنى الكلام ده ان نقول لينا ماقفش يتكلموا كلام كده قوي مش معنى الكلام ده اللي نقول لينا ان مفيش حاجه في القران مش مهمه لما تيجي تفكر هو عايز اسوق الى التعلم اول ما نزل للوحد اول ما أول ما قال الكلام المفصل فيه ذكر الجنه والنار ولو بدل انا عايز اقف مع كلمه على ولو بدا ان يا جماعه لما انت في الطريق لما السلم من تحت بتوصل بتاع تطلع لو قولت انك انت من فوق من جنب السلم غالبًا مش هتعرف غالبًا ممكن جنيه تكسر ومش هعرف تشوف هي تقول ايه ولو بدا النبي بلا تصيام الخمر اللي قالوا لا لكوا ابدا وما تاكل حوار ما تاكلوش فقوم متاكو بعد قد بعد سنين بعد سنين بعد اكثر 13 سنه بس ده يقول مفهوم واحد كان محتاج 15 سنه بس هو كان ماشي صح ان هو لما بدا بدايه الوحي لما بدا تك يتزاد من النار وصل الاخر ان ايه ان هو زي. لو انا بدات بدماغي إلا إذا توافق هواك مع الوحيد ولا مش هيبهك إيه أولا إن يا جماعة نوضع إن إحنا ننتقل من مرحلة إن إحنا نعيش ونفهم إلى إن إحنا اللي إحنا فهمناه أو اللي إحنا عشناه وطقينا به نتطبقه في حياتنا في معاني محتاجة منك إنك إنت تقف معاها وقفة لمدة أسبوع في معاني محتاجة تقف معاها 20 سنة يعني أول سرعة نزلت عنا بقى سنة كانت سرعة إيه أكبر وموضوعها كان اقرا تعلم الرسول الايه العلم والناحيه الثانيه ان تستغنى ان الانسان غير غير له لا يغره استغنى والثالثه لا تطعه يعني ايه لا تطعه يعني هو يقول لك اعمل كذا لا مين اللي يقول لي ما ذكاه ذكاه شنو لا تطعه لا تضع كل حلال في لا تضع المكذبين هو ليه المعنى لتضع المكذبين لا, لا مهم يا ويه نتقل في الأول مهم أنك تبع في الأول فاهم أنك أنت لازم مش هتضغط بالضغط المجتمع شوية لازم مش هتضيع المجتمع شوية لازم أن أفهم أن المجتمع هيدا تضغطي شريط شوية أنا عايز أقول لك إنه ما أصلاك صحي المكانة في common صحي المال في common أحسنهم أحسن أحسن نسبة ومع ذلك قبل أقول له إيه لا تضعهم والنبي صاد عنده نزل بعد الـ الـ الـ اقرا القلم وبعد كده المزمل وبعد كده المدثر على خلاف اهل العرب بعد كده الفاتحه خمس سور الصوره الثالثه كانت المثل المثل فيها تنكير عارف ايه ربنا ينتقم منه ما دي لا في طاقه ماال بس معنى اول ده, ده المعنى ده كان في امله زين يوم ان خلقت وحيد ربنا قال كده في ايه وقال سنستطيع وقال ثقت يد ابي لهب والمتى ما اغنى عنه ماله وماله سيصعق نارا زائد له وقال ان لدينا انكالا وجحيما ده في تهديد مستمر للكفار على ان هم يمنعوا أو او بيدو أو او ان هم يسخروا منهم انتوا عارفين يا جماعه مثلا نزل سنه 3 سنه 3 ده معناه ايه معناه ان المسعد اربع صوره من الكافير سنين 3 سنين ده سيل بيضافه passou بس عشان يا في معاني محتاجه استقرار في معاني محتاجه هدوء في معاني يعني محتاجه انك تتغير علشانها في فرق ان انا بغير جزء من نفسيتي عشان اعرف استمر في فرق ان بغير حياتي كلها في معاني محتاجه انك تغير حياتك على الاعين انك هنا إن حياتك اختلف طريقه تفكيرك اختلفت تصوراتك اختلفت طب حياتك اختلفت اولوياتك اختلفت اختلف ان هو ليه انا بقى يختار إن يقف يصلي والناس كلها اللي حواليه شايفاه مجنون هما دايما لو بيصلوا ان ايه بيصلوا فجاه واحد بيصلي ومفيش قدامه حاجه وبيعمل حاجات ثانيه وبيقول كلام غريب مسبوع وجهه كده وبعد كده وهو راجع وده اثر جدا انه يبكي ده بيبكي ليه ده هما يبصوا كده واحد بيعمل حاجات الحاجات دي بالنسبه له ليه لا اصلا اصل على الصلاه هو عنده مفهوم مختلف وعنده تصور مختلف وعنده رؤيه هو واجه المجتمع بيامر الله مش بيامر المجتمع وده احيانا جديد لما لي مثلا عد كم كل في القران يعني كم مره قل قل لو لو انا عندي بس قل كم كل في القران هتقعد ان كلمه قل في القران دي جدا يقول لما صمت روح وقل كذا اللفظ دي الكلام ده قوله قوله كده زي ما هو روح قل وده ينقلك نقله ان الدعوه محتاجه تنتقل الى القران يكون مهم في اولاد الدعوه سواء في معانيه وقيمه او سواء في ترتيب هذه القيم ان ايه قبل ايه يعني ايه يتقال قبل ايه وايه تاخد قبل ايه وايه اتحاش قبل ايه انتوا عارفين المصحف ما نزلش مش مرتب على ترتيب الايه النزول وده الحجم كبيره يعني لكن انا بقول لكم اللي شغال في العمل التربوي العمل الدعوي محتاج ان هو يقف مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم ونزولك رؤياً في خلال السياس مش معنى ان انت في الواحد اللي ده كفاية حتى تحققه في حياتك تكيث الأعفال ان انت داخل وانت في دماغك خمسين مشكلة هتعرف تحملهم وانت داخل لو انت مش في دماغك خمسين مشكلة هتكرق عاجل يعني داخل محمد المشكلة وعايز يعرفك هو بيضغط علي تبعا اعمل ايه فقعد يعمل ايه؟ يجعل واضح بلاش نقول المخموم ده بلاش نتحد طيب برسه ااغر بالحته دي طيب عارف انت قاعد قاعد تلجح تلجح تلجح تلجح تدخل جوه تلاقي ايه اعلم على ما انت عن زكينه ولا ميس اللي حد اصبر نفسك مع الذين لهنا الربا ولا 22 ولا ولا تعد عينك عليهم لينزل حد الدنيا ولا تطع من اطفالنا قلبه عن زكينه وتتبع وكان ابوه بيقولك بينقلك نقله انك ده طبيعي هو يفضل يعمل ده وانت هتفضل تعمل ده مش فين حجوكه في كله لو هو طلب منك حاجه كلمه في غضب قال للناس كلام عقلي وانت هتبقى مش عارف تقول ايه ربنا قال له ايه قال له كل يا ساد وجل قول انا ساد وجل ان انت في حقائق القران بيحطها قدامك بتحلك ما فاهم في حقائق هو احنا كلنا محتاجين ان احنا نغوص في كتاب الله حتى نعرف اولويات العمل او نمس التغيير اولويات الدعوه هتكتشف ان في معاني احنا اخرناها قوي وفي معاني في معاني احنا كبرناها قوي في معاني هي ما اقره الله هي ما قاله الله سبحانه وتعالى من المفاهيم الكلام عليها قوي الحق دي مساله جدا صغير عدل مهم لكن اي عدل عشان اتكلم في العدل انا محتاج اتكلم في حقوق وبعرف حق كل واحد فين مش العدل ان انت ادي حق صح والعدل هو المساواه دي مستقله المساواه ان انا ادي لكل واحد زي الثاني بغض النظر عن حقه لكن عدل ان انا اعطي كل ادي حق حق فالراجل ده بياكل قد كذا فمديله قد كذا والتاني بياكل قد كذا فمديله قد كذا ده سليم فمديله على قدره وده عاجز هديله على قدره عشان اتكلم في العدل ولا في الحقوق عشان اتكلم في الحقوق معناها ان انا هتعال الحقوق في الحريات التحرر في حقي الصح ولا التحرر في حقي انا تعالوا يا ابو كلوس نهضر ده واحد كده التليفون بتاعي يلا سلام عليكم انا حر لا التحرر في حقي في حق انا يبقى انت ولا مفهوم ولا مفهوم ولا مفهوم الملحدين ولا مفهوم البقية ولا... بالشرك ان انت مهنده انت استقي مفهيمك من ايه هتتحقق في الحياة في سبيل الصح فيه يقول لك انا عن المرأة بأي منطق من اي منطلق مصدقك فيه ومنبعك فيه لا لا انا اقول انا الوحي من الحياة ان الوحي ليس كتاب والله انا ازود نفسي ايمانيا بيه وهلطق فيه وحس ان انا قاعد صراحة كده انا فهمت لا انا مش جاي اتكلم عن كده انا بقول ينبغي ان تطبقه ان تقيمه في حياتك وعشان تقيمه في حياتك ده محتاج النارين ده بايه لما تمزل مجهود فيه هو اللي بيسبح زي اللي بيغوصه فالعمر بيقول لك عباس غوص غواص يعني انزل بالمجهود كده غوص في كتاب الله شوف حال المشروع دي بايه طلع على الاقرب ينفع تقاس على الايه الموقع ده ينفع تقاس على ايه مش على معطيات وهمية مش على معطيات اللي انت عايزك النمع على المؤليات حقيقية حاجة حقيقي كديم من اخوة الاماضل اما يحب زاكر السيجر يعمل ايه؟ يعيش مكان نوع السلام يقول لك انا نوع السلام والتالي انت شجلك كده تلقى عبدالله ابن مجال مسلمين وانت كده مجال وانت مجال وانت مجال وتلاقيه معايش نفسه في واقع قلامي وهمي بيسكن قائد الكفار على المسلمين وبيسكن حاجة المسلمين او خلاف المسلمين معضوهم على حاجة بيبادل تحس انه تايه بيقول لعقل التفكير اليمين مع مين فين ويروح بقى والاحصاء تحس <تصفيق> هو عايش حاجه ثانيه خالص عايش واقع ثاني خالص هو قرر انه يعيش بالمحاضرات اللي هو قالها مش المحاضرات الحقيقيه اللي انت عايشها في محتاج عشان تفهم عشان تعيش ده محتاج انك تغوص لوحدك انك تجيب تجيب الافكار وللاسف دايما التات سيريزات بيقع كده بيروح بزاد اقصياء ان هو تحس ان حول فكره او جماعه او مجموعه فقط ان يا جماعة الوحلي في اقول لك احنا هنتكلم مثلا على العجل هنتكلم على النساء قيمة النساء هنتكلم على تعليم هنتكلم على التايوية هنتكلم على إقامة نظام اقتصادي ده فين في الوحيد كم توقدي ايه في الوحيد تلكيب وقدي ايه في الوحيد اتاخد في كم سنة في الوحيد النقل المجتمع من هذا يحتاج إلى قد ايه على مستوى الفائدة ومجموعة القيم المجتمعيه والقيم الفرديه هل بتغلى زي بعضها هل بتغلى زي بعضها هل تنتج زي, زي بعض يعني معنى مثلا زي الشوره اتذكر في مكه مع ان هم مش هيشدوا الا في المدينه مع انهم كانوا في مكه بس اقصد كنظام موجودش في المدينه معنى زي القتال واخرون يقاتلون في سبيل الله اتذكر في اخر المزمل مع مش هيفضلوا بعد 15 سنه دي معاني محتاجه تنسيب محتاجه وقت عشان تمو في القلب في معاني خلاص هو من المعاني الاساسيه ال ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى ان اول الاخر معنى الصبر الصبر انك تصبر ان الموضوع مش محتاج يلا طلع ان الدين مش نزول عارف انا والله كانت دين بقية في حياتي لبقى خمس اجزاء في اليوم وكنت بقوم الليل كل يوم وبعد ايه الوقت الليل قاعد على الاول يلعب لوم انا ان الدين كان حتة صغيرة كان حتة الحياتي ما غيروش ما غيروش الحياتي الدين عند الصحاب ما كده خالص ان النعام الاساسية اللي نزلت اول واحد اسبر اسبر لحفن ربك هيسخروا مني هيسنكونك بأبصارهم هيبعادي سلوك حسن النص لحد ربنا يقول له اسبر اسبر اسبر صبر كده كم مرة صبر تجد يا ان العبادة محتاجة صبر والدعوة محتاجة صبر والتربية محتاجة صبر وقابل الدولة محتاجة صبر والجهات محتاج صبر كل ما فهمت دي محتاجة صبر حفظوا كراهنا عبد الشيخ محتاج صبر محتاج توس الكل يحتاج ان يصح ان ده معنى من اول اول يوم لا يوم وانت محتاج توسه بتقعد تفكر كده هو احنا كام مره ده زي ما من المعاينه الفاضله اللي نزلت على نيصا في الاول المفاصلة يعني ايه المفاوضه انا ان ده ممكن يتعالج مع بعض الافراد يعني بس يعني ايه معلش صح نمشي شويه ان انت تروح فين عايز تروح ايه في واحد منسق للحسن واحد في واحد يبقى في جنة وفي واحد في نار no. واضحة خالصة ايه؟ طب بس تعال وبعكية يحبني وبعكية نمشي مع بعض شوية وبعكية عزبه وبعكية لعمل خروجة وبعكية لعمل خمس سنين في الخروجة وبعد كده نكتشف ان احنا كنا بنتعنين لا لا لا لا قال له انك ستبتلى قال له كده اول كده طلعها وبتلى قال له انك ستبتلى يعني طب ده نبي بقوله كهوته عزيمة ومحتاجي بقى فيه تجد الايات نازله والذي اذا يخشى والنور يتجلى ومقالك تكونس ان سعيك مجده فاما من اعطى وطا وصدق بالقول اما من كذب واستغنى وكذب الحسنه وفي وضوح في وضوح انت عايزها بتاع جنه ولا عايزها بتاع نار انت عايز فين نروح في بيان في ابيض واسود سيكو كونتراست في الاول اه في الاول وصلوا رسالتك مع وانا عايز اطالع للنقطة دي رياضنا انا ممكن احب واقدر اغير مفهوم الحب ويكون عندي جوا يعني لماذا حب النبي صلى فلان وكره فلان لماذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم لفلان ومنع فلان؟ لماذا قرب النبي صلى الله لماذا قاتل النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجه في حياته هي وغير طريقه تفكيره وغير تريد نومه وغير تريد اكله وغير تريد شربه وغير تريد معاملاته مع النساء غير كل حاجة في حاجة ده ببني على ايه؟ على الوحيد عشان كده كان اقولكم ان, إن انا مش هغير الوقت اللي فاضي بعد الشغل ممكن بدلا ما قلت برضيه في الجن ست ساعات نخليه صعب ووقت دي 4 ساعات في مصر ليه بقى عارف لما نشكل الليل على قيام الليل يعني الليل كله بيتشكل على ايه بيترتب الليل كله على ايه على قد الليل النهار بقى وبيكتب على ايه على الصلاه يقول لك يا عم انا اسافر المانيا او اوروبا والموضوع أو بسيط بالنسبه لي مش هحصل في حاجه بيها يعني قوله صلاه تضيع يقول لك الصلاه لا لا اصلي يا ده ان الصلاه هتضيع صلاتك هتضيع اهم نقطه ما كانت دينايه بيها علاقه اول حاجه في دينا ان عليها تضيع انت مش هتسمع الاذان انت تقعد سنتين صعب وجد الرجل على, على يعني اقرب حاجه للمجد الاسلامي بينه وبين كيلو 12 كيلو كل صلاه دي 12 كيلو و11 كيلو جاي. جاي ومش عارف يا عربيه ولا لا ومش عارف اعمل دين سلو لا الحياه بتترتب على الطاعات الحياه بتترتب على الدين ان يا جماعه ينبغي ان نتخلص من مرحله ان انا بتعلم او باف على المصحف عشان استمتاع عشان عشان أحس. عشان احس ان انا عندي اشباع الى مرحلة ان انا متعبط لهذا الكلام ان انا امرت ان اعرف امر ربي وانفزه ان هذا الكلام امر الله به حتى اقيمه حسابي على كده هون درجات من عندها ايه الله لما اقول لك احنا نتحاسب ان هذا الكلام على ايه على رب الراقل ليه على السكان على الانفاق الديه في واحد هاخد درجة مية واحد نسعين، ثمانين، سبعين، ستين، لو دجر مئة، لو دجر مئة ده ركي دي عند كل آية من الآيات في كل آيات هتجد درجة اتكى وقت الفرنزل لك عند آخر الآية فترسل انت احنا من ركي للآيات احنا هدى ايه طبقنا في الآيات دي عالا وقف كده مع نفسك وقفة انت حاسب نفسك ان احنا جماعة ينبغي ان نغير مفهوم علاقتنا في الواحد اذا يا مفهوم ان الواحد للحياة ان انا ينبغي ان نعيش هذا ال نعيشه واقعا في حياتنا وده مش سهل ده, مستهد. ده في المجتمع مالا نرى في الوحي ما به نخرج الهادي يعني الحاله اللي انت هتعرف انا عندي مشكله المجتمع مش مساعدني ايه فين في الوحده اللي ايه ما عنديش صحبه دي فين في الوحده ما في الوحده في الوحده هبدا هيستمل ازاي دي في في الواحد حصلت لي مشكله في في الواحد عندي مشكله اقتصاديه في في الواحد ان انت هتتعاق والله تتعب بس هو هيلعب واخد الجنب احسن وتعب واخر ما تعرف انت رايح فين يعني ربنا يقول ان هو صام ولا اخواته خير من لكم منه قالوا لا يعني ولا اخواته من, من اولاد يعني, يعني هو ربنا الله سبحانه وتعالى لم يعطيه في الدنيا ولا اعطاء هل قله في الدنيا هل تاجه في الدنيا معيه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ده اخي يوم صح وغازك كده من وين ولا النهايه بخير لك اي ما اعطاه الله الملموس لك في الاخره ستجده معاينا مشاهده اكثر من العطاء الذي تراه الدنيا الله لم يتخلى على نبي صلى الله عليه وسلم, الله, الله, الله, علي الله, عليه وسلم الله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل اوقات يعني رحمه الله وعلم الله سبحانه وتعالى بمعناه وعصاه الله سبحانه وتعالى يعني اعلى درجات المعية المعنيه مع النبي صلى الله عليه وسلم صح اعلى دلوجات الولايه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه أقرأ أقرأ أقرأ في خطوات عاشه من ايه من الضغط من الشده من الالم من الحزن هو انت احسن منه يعني احنا احسن من هو صلى الله تقاوم انت ده كامل لا مش هيرفع على طول عقلي بيقول مشكله يعني الموضوع بص لما انت تقابل ده وانت شايف ان الموضوع كبير قوي ايه الموضوع كبير قوي هو مش اصله يعني ده احنا ده الموضوع كبير قوي هو كبير يعني هو كبير عشان احنا كبرناه لكن هو قيمته في الدين قد ايه مش كبيره مش صعبه خالص ان انا اقول انا دي قيمه في الشرع معتبره جدا ولا ان اكبر المصروف لكن دي عندنا بقت ايه بقت وشريه معظمه على حاجه عشان احنا المجتمع بيعظم الأشياء هي الذي ينبغي ان نراه في الصواب اللي انا عايز بس اخلص بيه ان احنا الجماعه اللي, اللي بيشتغل في الدعوه اللي بيشتغل في التبليغ اللي بيشتغل في العمل الخيري اللي بيشتغل في العمل السياسي اللي في العمل الحياتي اللي عموما ايا كان شغله او ايا كان موقعه احنا محتاجين ننطلق من الواحد كان عامل عامل دور الاطفال فكاتب اسم الدولة المدينة أحد الأفضل يعلمها فأنا أقول له أكتبها بالعلم أقول لي صعب أول أن أعلم المفتلاحات بكلها تدين صاحب ثمت وهمه ورسالة ثمه كذلك يعني. هو الخلل هنا في الثقافة الغالبة الخلل هنا في إني؟ في المنطلق يا كفاعة الخلل هنا في المنطلق إن صاحب يجاب دولة إجليزية علامها إن صاحب يجاب قيم غير الشارع علامها هو إيه الخلل في كده؟ الحكمه غلط المؤمن عن الشيخ واحنا نتعلم من الشيطان وقال له صراحه هو لا لا لا ده مش هو اصلا انا عارف الحكمه غلط المؤمن لكن انا بقول لك لما بتيجي توبي لما بتيجي تندحه لابد انك تبقى فاهم انت منطلقك فين انت عايز تعمل ايه عربي بيتكلم عربي عن الوح ليعلمهم قيم الشارع يبدا لي حبيبه واضحه اهي انت مين عم الشيخ والله انا راجل مسلم عربي بيتكلم مين والله بكلم مسلمين عرب هكلمه عن ايه؟ عن حاجه بتاع دعوه وبتاع دين انا صاحب رساله كانوا عند شارع وكان الشارع هكلمه عن واحد كان الصد شاي وما حدش جابني البصراحه دي ليه وجبت الكتاب ده ليه هو ده في الشارع عندكم ان المنطلق فين ان يا جماعه اللي بيربي على الوحده هينطلق من الوحده طب دي وسائل والوسائل المساله فيها عاديه انا مش بكلمك في الوسيله لو انت شايف ان خلاص الدنيا الناس مش هتيجي لما يا سيدي بكتب لهم كنز رسالتو جماعه علوي بس انت فاهم انت بتقدم ايه ولا انت مش فاهم انت بتقدم ايه انت فاهم انت مطالب منين ولا مش فاهم انت مطالب منين انت فاهم انت ولا مش فاهم انت عايز ما في بال ان انا مشلع من, من الشر يعني مشلع اللي حولي بنفسه ان انت وقيمك وسائل يعني هو اعتمد العلمانيه اعتمد الدين اعتمد ان الدين في الحياه العمليه عندها دين ولا ما عندهاش عندها مساحه للدين ولا ما عندهاش يا صاحبي عندها مساحه في الجامع لكن تقول لي بقى في السياسه بيتكلم في الاقتصاد بيتكلم في المجتمع بيتكلم في العقاب الجنائي يبقى انت كده بايه تكبرت الدين قوي من يحتوي من من, من, من؟ ف الدين يبقى حصة ما في المنطق لماذا؟ نحن نطلع على المانيين يبقى لازم يبقى حصة ما يتفش في المطموح ولازم تبقى حصة من غسط 20 حص لا تبقاش الحصة كلها ولازم تبقى حصة عن الواقع يعني بعد الحصة الدين حصة موسيقى عادية تفاهم ده طبيعي عادية مشكلة طب الموسيقى دي الدين يقول عليها ما يقفعش هو مجبنوش لعب الحصة دي خاصة ان هذا لما انت تجيب تقول انا بيعلك من هذا الد فاهيمه فلسفته فهم فبيضع اليات على فلسفته وفهمه وقيمه يعني هو ما عندوش قيمه كبيره تعظيم الاختلاف ولا الحرار. ما عندوش قيمه كبيره قوي لمساله الأخيرة. لكن عنده قيمة كبيره قوي النجاح ومعيار النجاح ده عنده ايه معيار النجاح هو فين عندك ما انا كلمتك في العدل والله جات الفلسفه يعني, يعني انت تقول لي فلان انت ناجح انت تشهل لون النجاح حسن المنطلق انت تقول ده انا في نظري انه النسان ناجح اما اكون عملت ايه ابهلتك او لفدت نظرك انه ده نجاح معيال النجاح عندنا تحقيق للدين ان النجاح يا جماعة اذا قيا لها ابنا بتفسده فلان دي قالوا نحن مصلحون هم مصلحون ونفسدوني هم بالنظر مصلحون لكن في نظرنا مفسدون ليه؟ ليه مفسدون ومصلحون؟ لأنه معيال مختلف يعني ثمود حقا ونجحل ونحاوش في جعون حقا نجحل ونحاوش فقال <تصفيق> <حقونا جحل محقوش تصفيق> نظر حقا حضرها حضرها حضرها حضرها <تصفيق> حقا أنا بالنسبة اسمه هم؟ <تصفيق> الذين أكتبوا فيها الفساد فصب عليهم ونفكة صوت عذاب مع أنه حقا لكن أنا معيال الاستحوال الفساد عندي ممتصب لما هنطلق من الوحد هنخيّل تفكيري في الحياة ه ان انا ماذا لما يقول انا هربي ناس وانا بربي اطفال وانا بربي كبار على قيم النجاح الدنياوي دي مساحيةها في الشجعة الديه ومساحية النجاح الاخريوي في الشجعة الديه يقول لك فلان ده راجل راجل يعني خلبان طيب كده تعرف فلان كما عاش فلوات فلوس واحدة اللحظة في الجمع ويعني ما اتفاقية هاتول عن ايه يو الثلاث اللي عمك كده باباك اللي انت بيكلمها يكلمك عن نموذك ده ده الصديق ده اللي ده الله عمله عمال أربع عملات انه معيه مختلفة تماما انه انت ماذا أقول لها هرب الأطفال هرب به على انه يعمل إنجاز على انه يروح التعاون على انه هو... يتعامل تعالى بس أجمع فاهمني بس جدا الكيام مين في الشارع كيامها قد ايه في الشارع انت بتعلم الطب لي عن ايه صالة؟ بتفاهمه ان الصالة اهم من غيره ولا بتعمله دور التدريب وما تكلموش عن الصالة يقول لك ما احنا بنصابل يو احنا عملك وضع عم الشيخ عندما الادام يأزل يحنا يتعلمه عملي يعني يتجي في النجاح تديره ونصل وعمل ويجي في الصلاة تقول لها لهو عملي <تصفيق> أيهو ما أدمر بالشيء لابد يعلم معازم ونقطع بلده وصمم عليها ان الجماعة انا بميقى نشتغل في الواحي اميقى اميقى اميقى تقعب اي حد يمتعب في الحياة في اصباح يعني لو هو منطلق من الواحي هتبقى هو الواحي مختلفة ومختلفة قالوا والله جماعة أولى والولايات ان انا أعلم الأنفال التوحيد فالضيح سيخوز ذا ما عنديش حال بيعلم التوحيد لو هم عملوا غنابق وألعاب وأسئلة وأقوبة ومسلحيات عملوا خمسين وزيلة عشان يعلموا النجاح او عشان يعلموا علاقته مع زملاء او عشان يعلموا كيف أو يفكر كتير طب قيمة دية عندي انا قد إيه؟ و... وإمتى؟ وإيه قبل إيه؟ لأن العقل ما بيأخدش كله مع بعضه وهلدت إيه على إيه؟ ولو بدأ يلابت أشكابه الخاموة لقاله لا تلقبه قبل زي ما أنت بتقدم ما يقدمهم الله وتقول ما يخيه الله بتمشي صح فبيطلع لقدمك بني آدم طبيعي مستعليم أول جيمة قلتنا إيه؟ قلت باستغناء بالوحي عامة سواء كان هبدا بوجودك مفكرين ونربص طير ومستاشي بقى عقله عشان اعرف فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه الله سبحانه وتعالى عليا ان ربنا عصبني ان انا كنت همشي ده وعشان لو هعرف اقول ابقى فاهم انا برد على ايه وعشان لو هو عنده موضوع هناك يمنعه انه يفهم افتحه له انا لوحدي في فرق ان ان انت تحط لي واحد في الكنترول غير واحد يعني فيه غرف في غرفة كنترول كده في دماغك دي لازم تكون مسلمه فقط لايه للوحده والوحي فقط فانا كنت اقول عادي انت تتعامل في الحياه مع البشر وبتشوف ان الثقافات المختلفه بتكفوا سيروا في الايدي فضوا كيف كان عقابه المكذبين عادي انا عايز دلوقتي اتفرج على, على بعض كانوا كانوا بيكذبوا ربنا ربنا اهلكهم وروح الطاعف عايز تمر على ديار تموت باكيا مر على باكيا بس مش صاي هو المتعاص لكن اللي بيشكل افكاره في, ح... في تصوّلاتك الحياتية في حركتك العمل اللي تدين هو كوان هو سنة النبي فاصل النبي بدأ بايه قبل ايه؟ وبدأ بايه مع ايه؟ ان يا جماعة لابد ان احنا نفهم ان, إن الكوان له من ينهى عنه وينقى عنه يعني في معلقة يعني انا ما نجداش ناشت الايه؟ الكوان السنة وضرعين فاهمين الكوان السنة شايفينها مطبقين بعد خلافة أبو باك وعمل و... دخل علينا سواء ثقافات نافذه واحنا بقى لا, لا لا احنا شلنا في الثقافه اللي هي اصلا تنهى عنه وتنه وتنهى وتنهى عن يعني احنا شلنا الثقافه المدينه عباره عن ايه هم بيقول لك لقد يسافه الا القليل القليل ولا نادي في دين الا نادر نادي ولا اعلام في دين هي دي وسائل احتكاك صح اصحابك في نادي بمصادر اللي هي ان خلق الانسان من نقطه من اجل المبدئيه فشعنه سويعه مصيره اللي انت بتسمع او تشوف اللي هو انت ساعه شفته على مدى 10 20 30 سنه هم دول في في يوم الدين قليل جدا فبالتالي كثير من المفاهيم اللي احنا استقناها على القطط بعض يا جماعه يعني في مفهوم اسمه ابوك مفهوم, مفهوم الشال اسمه الاخو مفهوم مجتمعي احنا دلوقتي اخوات فين اخوات الوطن العلاقه اللي بيني وبينك هذه الروابط واحتجابنا ببعض السلطة اللي فوق. لكن احنا مقابلناش علاقة بعض أسطح. قلل ان احنا ممكن يبجان ونقوص على سابق جوة. السلام عليكم سلام لكن العلاقة اللي منها حاجة ايه؟ انت مواجه. ده شرعة صح؟ لا. انما مؤمنة ايه اخوة. العلاقة اللي منهم بدأت علي ايه؟ مؤمنون. امنهم بنفس ما امن بعضهم به بعض. <سؤال> كل امن بالله و ملائكة يواجدوا بي رسله فلما امنوا بالله و ملائكة يواجدوا بي رسله اصبحوا ينبغي عليهم ان تكون لهم علاقة بعضهم بعد على هذا الامان وكلمة التفكيش هو معناها ان انت دعاك دخول يعني ان انا احتاج لك ان انا امضى ان انا اتعب ان انا, إن أنا سلم عليك ان انا اقضى بجانبك ان انا اصلا معان اربعونا قصة اتعبنا انا اولنا منيحة العلم الوحي الحياة ان مفاهيم حياتنا طورت التجبير توقع الدعوة توقع مواجهة بالباطل توقع مع مشكلات الحياة سواء مشكلات اقتصادية اتنمعية <تصالية> لا بيع من الوحيد مش هينفع تقول لي انا اجيب نموذج واعلاقه انه هو ما انطلقش من عمدك لو جبت نموذج ابن سحنون ماشي يعني لو انت قدرت انك انت تجيب مرياسة المرياس القديمة مثلا عند الماليجية وعند الشافعية وقدرت انك انت مرياسي انتقيم مثلا وهدجع انت بنتها في المسلمين انا اشهلك يعني هخدك بس النقط وعادل الواقع لكن هقولك في الاخر خالص هو بيضلق ايضا من روح من, من الشارع لكن انت جايب لي نموذج اللي هو اصلا هو لما بفكر كده لو كان يعرف ان اي واحد بعد 100 سنه ولا بعد 20 سنه هيقول ايه انت اللي ده قالك والله ما كان دي الكلام ده اصلا هو لما كتبه قال ده اصلا لازم اكررها فيك على فيك على عليك فيك ابيك عايزين احسن نموذج جسديه مين وعمالين مين اكثر نموذج جسديه منه عمالين عن الباط يعني المطر يوم دا جاي وقف عند الباطل وقف هين الدحاق هتلاقي يقص اللي وقفون الحاق باويه من الحياة ليه؟ وهو حاقه الله يحب الفرقان يسونا اسمها ليه؟ يعني الفرقان؟ يعني فارقه من الحاق الله معاجد فارق اسمها معاجد ليه؟ يا عزب معاجد الله على الاهل البادل فقال اعماله فقدر فارقه لكم ليه كان فيها؟ قيم فارقة اهل الكفة النوع صلى الله عليه وسلم مفيش اوضح من كده ابيا واسوي. طول ما فيه بقى تغيير وعدم تمام طول ما انت مختلط عندك ان انا احط شوية قلال وحط له كوتشنج واخد شوية مش عايف ايه وحط له شوية ترمية واخد شوية عالف طول ما انت قاعد جنف على الاستقلال وبالوحد يعني استقلال يعني هو به واحدة يعني مش اخط حاجة معاك انا مش اقول لك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا بعمل كوتشنج حالاق انا مقول انت فاهم انت متارك من لا هتعلم كتش يجعلون كتش يقولي لا بدني كتش خد من عند الكفاي وبدهوله عشان هم نجحين فيه و عندنا خلل فيه لكن انا مش هانعف كنديول بتاعك وقولك ان ده الشارع ولا هنشعر عليك القيم دي بالشارع ولا هحط لك قيم معنا مجح عشان خاطئ ان انا اكسب مال او ان انا افهمك ان انا الافضل لما هجم من الشارع او هجم علم علم ايه ؟ وحي بالمنطلقات وديه اول مصيب عندنا ان انت بتفاجأ ان التاع الذي تطينه هو اللي بيعمل هو اللي ضعيف في درجه ان هو بيروح يجيب نموذج الواحد عامل حاجه هو هيره ولا ايه بعدين شويه كده اسلمه يا عم الاسلم ان انت هتدي اسلمه تهته انت معنى انك تحط في القيم ديت بعنا جدا هذه القيم تزاحمها سير قيم والمزاحمه تصل الاحيانا الى النقد الضد نجتهدها بالصبر لانها قيمه حطت في وسط قيمه زحمتها لدرجه ان هي ايه شالتها خالص عارف ان الواحد احنا هنعمل ايه كذب بدل هو صدق الكذب يعني قيمه الصدق بتنفي قيمه الكذب اذا وجد الكذب نفي ايه يقول لك اصل انا هكدب كيس بونجو وهو حقيقي اسمه كذاب كذبتها مره كذبتها 100000 هو اسمها ايه انت مش صادق انت لو بتاعه من الصادقين لان القيمه ديت نقد الدين ايه القيمه ديت هو لما بتنطلق من واحد في اصطاد في تصورات الحياه الشغف مع الاشياء في معايير الحياه هنا بتقين دي لما بتنضلك ونغير الوحي حتى لو جعلت الوحي في فرق انك تجعل الوحي حكما على ما جعله الله سبحانه وتعالى عليه حكم يعني مثلا الوحي حكما على المعاملات الجبيه الوحي حكما على المعاملات السياسيه انت لكن الوحي حكما على تعاليم القيام لا هو قصد عنه كان هيكون الا من الوحي في فرق ان انا بتكلم في التلبيه والتعليم لم اصلا اقامه الدين والسموراي وفعل انها بتكلمك في الطب مثلا يقول العمليات اللي حرارة اللي حلوة. لو في مجالات المفتوحة انا ما عديش مش كبه من الوحي فقط حكما ان الاصول الكلية محفوظة لكن مسائل اللي فيها تطفزين لازم تطور تطفزين موظوظة اللي فيها مجمنات هنحط المجمنات وده هيجعل النقطة اللي احنا كمناها فيها بالأول انك انت هتقدم ما يقدم الله الله عظيم لا يتكلم إلاك مفيش حاجة اسمها لو فعون الكلمه في القران اقف عنها لان في فعون كلمات لو هبان قال كده يبقى رفعها لو مراد لان الله سبحانه وتعالى لم يمكن لنا الا فيه رحمه فانا تاو احكمت ايات ثم بصده انه حكيم يا جماعه الحكم ومفيش حاجه الا للحكم ومفيش ترتيب نزول الا للحكم مفيش قيمه قبل قيمه الا يعني ليه نوصل عمل ده ما عملش ده احيانا على فكره لما نفكر هقول لك لما هتكتشف كلوس في حاجات اللي ده ممكن تكون انما صار عملها اتفك وعلاش في المدينه عملها اتفك وعملها في المدينه ما عملهاش في, في المدينه طب دي عملها هنا وعملهاش هنا اصل حاجه ايه هو كده وخلاص اللي عايز يكون بين محتاج ان هو يعيد قراءه الوحده مره اخرى ولكن قراءه للتنفيذ قراءه بمعنى واطاعنا قراءه للتنفيذ مش قراءه عشان عايز اعيش لا احيانا انت هتتترقى الوحيد ومشتعرف ايش يعني وطن نفسك على هذا ان انت احيانا في ايه طوعات كن يعني ايه تفعله انت تمكر عليك كنتيب عليك مفتال وهو كن اسباغي مضوي على المكان ايه اللي شغلين في التكبير الوضع ده, ده لو معاني وقيم الشرع ايه قبل ايه وايه اطبع من ايه وايه اللي زكتت ايه قوي يعني عندما تتذكر مئة مرة في التعرف هل مثل المعنى تذكر مرة واحدة في التعرف تستكروا عندما انا قدي هذا مثل ما قدي هذا؟ يعني معنى مثل الصلاة والسكاء تذكر في القرآن كثيرا معنى مثل مثل المحرية مثل كمرة في القرآن فتجر تدعية عندما يجي الدارس هيدي ده هيدي ده زيدي ده, زي ده, ده. احنا لما ننظر إلى التعرف اللي رسولنا مع صدام هنبدأ أن نشوف حقيقة كامل الأشياء حقيقة ترتيب الأولوية حقيقة تدريج المعلومات حقيقة تدقيق البناء حقيقه معايير الاصلاح والفساد حقيقه التعمق على الاخطاء ابو جهله صح خطا وحاطط ما يبقى لدعه اخطر في قصه مكه وونذا اخطر لما قال له عيته بايه يقوم قال له تلاقي واحد بيتكلموا في طاقه ما تقول لك ايه يقول لك يا عم اخطر بجد والله وقع على عمد الخطا من سنه مسجلو عليه طب ما خلاص ده قال لك متركه ما وقال اخطر الاخطاء وكيف بتعوا وتوضح الاحداث ان الكافرين كان لكم عدوا ان الشيطان كان لكم عدوا مبين انك تبقى فاهم مين عدوك عشان لما تبقى عارف مين عدوك بتعامل معاه انه يخط في الكنتور. لما اجيب عدو يحط لي منى التعليمي اللي عليه الكلام هيطلع ايه لما اجيبه يحط لي منى التاني هيطلع لما يسيطر على عقول الشباب حتى الشباب لما بيتلقى وحي بما تلقى وحي عشان يشيع عن افجو اطلع ايه بقى بقى المفاهيم اللي موجوده عند الناس هي الم... المفهومه موجوده عند ايه اخويا بقى الاخوه بتدافع عن الكره بتدافع عن كذا العاده بجد والله وواحد بقى بيسلعها ويجيب لك دليل ويقول لك واثق في في الحلال وهم مفيش حاجه لما تبص لورا في الحلال وجنب يتسلل والثاني يقول لك وفعل يرضى هو النبي صلى بين الخير فين فين في الدين يعني ده ده اساسا كم أولا. أولا مره كم مره حصل مرضه وبعدين ده كانوا بيلعبوا ولا كانوا متجهزين للحل يعني كانت اتخاد شيء الحديد اصلا لا ما خدتوش بدا انازل يعني ايه علاقته بالواقع بعلاقته باللي بيحصل عارف هو بيسمع اغاني فيقول لك اصل العلماء اختلفوا زمان في الموسيقى قول له والله يا عظيم هما يعني ما حدش اختلف ان انت تصبعه هما لا اختلفوا ما اختلفوش بس عايز اجمع الامم <تصفيق> على لتره حرب يعني ده ايه ده لا الا ده مش عايز الكلام باظ بقى لو انت عارف عايش على قتله خالص المقصود يا جماعه ان احنا فهمنا ان بيتناقش معايا بيقول لي عارفين ان وثيقه لغه وثيقه منظمه الامم المتحده مع عدد دولتين بس هم ما طبقوش فيها فيهم منهم والتانيه فحد اللي كان بيتكلمني اخ يعني كان بيتكلمني على ان ازاي يعني هي مساله الوثيقه ديت هو عنده فيها اشكال كبيره على ثقافه مين على ثقافه اللي تلقى ده في القول؟ ده بيت مع فعلا في معنى الذنب ولا في معنى تعامل؟ يعني في حاجه هي موجوده وتتعامل معاها ولا دي مفهوم فعلا؟ وقال لي علينا من من ان احنا نستسلم لكل منذفه شيء او مدح شيء لا لانهم مدح على ذنب ولا باقي ان احنا نعيد الكلام ده على على مفاهيمنا احنا وقيمنا احنا الاول ان انا كنت وضحت الفكره انا لوحدي وحالي خطواتك الأولى في طريقك إلى الله